لآن القرآن ا ل ل ه ا ل ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ي ا ل ح ي م ا س ل و م ي ا ا ت ن ع ي ه 「そして私たちはこののうに」 بسلام شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ه اجتماعي أن م و أ ن ع ذ ب ه ا ل ع ن ا ب ل ل ي م ا للعلوم ح م د يا رب ر الرحيم الاسلاميه ي ك وإياك نعبد ن ع إهدنا ص ا ل س ت ق الذين انعمت عليهم وللمغضوب عليهم و ا ل ظ ا م ي ن إ ن ه من ي ا ت ربه مجرما ف إ ن له جهنم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا ومن ياته مؤمنا قد عمل من الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدل تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك